بوك تو ترسديشن كاتوري أربعة, وثلاثون. أربعة وثلاثون. في القطار في القطار أرتا تروكنيسي برلينا هل هذا القار برلين هل هذا هو القطار إلى برلين ك <تصفيق> متى يغادر القطار متى يغادر القطار كوك <تصفيق> برل متى يصل القطار إلى برلين متى يصل القطار إلى برلين؟ اتى برشو ارغليو اسمح لي هل يمكن ان امر اسمح لي هل يمكن ان امر اش ماناو كاتاي هذا مكاني أعتقد ان هذا مكاني اش ماناو يو حضرتك تجلس في مكاني أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني ك يج باس أ عرببة النوم أ عربة النوم ف عربة النوم في آخر القطار عرببة النوم في آخر القطار؟ kur yra vagonas restoranas priekyje va ina arabatu atamam fi almuqaddima va ina arabatu atamam fi almuqaddima argliu miegote أيمكنني أن أنام في الوسط؟ أيمكنني أن أنام في الوسط؟ أرغالي ميجوت فيرشيا أيمكنني أن أنام فوق؟ أيمكنني أن أنام فوق؟ كادا <تصفيق> بوسمي متى نصل إلى الحدود؟ متى نصل إلى الحدود؟ كيف ترون كاليوني كم يدوم السفر إلى برلين كم السفر الى برلين هل القطار متأخر؟ هل القطار متاخر هل عندكم شيء للقراءه He landukom šei en lil kairo o ar čia galą gauti konos pavalgyti ir atsigerrti hel tų žadu hunna ašjąų lil ekkli o šurb hel tų ž hunę ašją lil eekl u šurb ar galė manepažaadinti septintą valandą min fodlik هل توقيفني الساعة السابعة صباحاً؟ من فضلك هل تقدمني الساع السابعة صباحا ؟